صراط الذين أنعيت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين وقال الملك اعطوني به وقال الملك اعطوني به استخنسه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكيء أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخل لكم من أبيكم ألا ترون أن أَنَا مِلَاوَ وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا تَنفَعُ لَكُمْ أَنبَآؤُهُمْ وَلَا تُقَرُّؤُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالُوا لِفَتَاهُ لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا أنقذو إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبانا كيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافرون قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم على أخيه قبل ف الله خير خير حافظا, فالله خير حافظا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 فض أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتوا النجيب قال لن أرسله معكم حتى تؤتون إن <سؤال> الله لا تأتنني به إلا إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول وكيل وَقَالَ يَا بَلِيْلَةَ لَا تَدْخُلُونَ بَابٍ ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إلى الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه للمتوكلون إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان وكان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة, إلا حاجة في النفس يعظم بقضاها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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه أذن مؤذن أيتها أن العير إنكم لسارحون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا بمفسد في الأرض وما كنا سارئين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كارئين قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاء كذلك نجز الضالين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخي كذلك كذلAli Yusuf